وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلاً نعم وهي نعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين قتتن فاصالحوا بينهما فان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 يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم ان يكونوا خيرا منهم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من Μεγάλη τύχη, η οποία είναι η τύχη τη تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا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 فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتم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 كَمْ مِنْ أعمالكم شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ